مستقيم ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدج حكمة بالغه فما تغني النذره فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر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 وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدير وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه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 كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشد سيعلمون غدا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 انا كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر ولقد اهلكنا اشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر